يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كتيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم عقيبا أ م ا بعد ف إ ن اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه ة وكل ب د ع ضلاله وكل ضلاله في النار نحمد الله جل وعلا محمد صلى ا ل ل عليه ه و آ ل ه و س ل مع م ح ص ة ج د ي د ة من ح ص ة النحو ومع شرح ا ل أ ج ر و م ي ه وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى النائب عن الفاعل. الى ن عن ا الفاعل ئ ب ل إ النائب عن الفاعل قال المؤلف رحمه الله باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم لم الذي لم يذكر معه فاعله رحمه يسمى معه يذكر وهو يعني هذا هو الثاني من ا ل أ س م ا ء ا ل م ر ف و ع ة وهو نائب الفاعل والمؤلف رحمه الله سماه المفعول الذي لم يسمى فاعله ر بقوله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل وهو الاسم الذي لم يذكر معه وهو المرفوع معه يذكر نعم فاذا كان في الكلام الفعل والفاعل والمفعول به ثم حذفنا الفاعل لسبب من ا ل أ س ب ا ب ف إ ن المفعول به يصبح نائب الفاعل, الفاعل أي أنه يكون ويكون كالفاعل تماما ドイブ خالد كذلك نقول حاصد الناس الزرع حصد الناس الزرع وفي قوله تعالى يا ايها الناس م لوب مثل فاستمعوا له نعم وخلق ا ل إ ن س ا ن ضعيفا وخلق اذا إ ن المفعول الذي لم يسم فاعله هو يسمى كذلك نائب الفاعل وهذا أحسن يسمى يسمى أحسن كذلك الفاعل الفاعل نائب أن نائب ただ ي に言うと「タ ل ا ل م は ل ف 言うと「タイム ل ー」は単に言うと「タイムリー」は単に言うと ض م أ و ل ه وقصر ما قبل اخر يعني هذا هو التغيير الذي يكون في فعل الماضي إ ذ ا حدث الفاعل يضم الحرف ا ل أ و ل ويكسر الحرف الذي قبل الحرف ا ل أ خ ي ر فنقول مثلا قتل الطفل العصفورة. نقول قوتل. قوتل العصفور نقول قتل العصفور ポティフ ف ル・アン・マー・ミル・アン・ワールド قطف الووض قرا محمد ا ل ق ر آ ن قوى ا ل ق ر آ ن جيد هذا إ ذ ا, إ كان ا ل ش ي الماضي اما إ ذ ا كان ا ل ش ي المضايع ف إ ن ه يضم اول ويفتح ما قبل آ خ ر よくあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあうあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるある なんでかというと、この辺りはですね、この辺りはですね、この辺りはですね、この辺りはですね、この辺りはですね、この辺りはですね、この辺りはですね、 ظاهر و م ض م ع أ ح س ن ت م ظاهر و م ض م ع نعم إ ذ ا ظاهر هو الذي لا يدل على متكلم أ و مخاطب أ و غائب ومضما هو الذي يدل على متكلم أ و مخاطب أ و غائب ولهذا يقول المؤلف رحمه الله وهو على قسمين يعني ل ئ بالفعل ا ظاهر و م ض م ع فالظاهر نحو ق و ل كا وعليكم السلام فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد و أ ك ر م عمرو ويكرم عمرو اذن ماذا نقول في ضربه ما اعراب ب ه و ة نعم فهذا الماضي مبني للمجهول مبني على الفتح نعم زيد د و ر ب زيد ما ع ر ا ب زيد أ و فعل مبني لما لم يسمى فاعله ن ع زيد、آه. نائب فاعل نائب فعل ما فعلنا طيب والمضمر هذا ب ا ل ن س ب ة للظاهر والمضمر اثنا عشر نحن قولك د و ر ب ت و د و ر ب ن ا و د و ر ب ت ي و د و ر ب ت م ا و د و ر ب ت ودوربت م و و د ي ب ت ن ا و د و ر ب و و د ي ب ت و و د ي ب ا و د و ر ب ن ا و اذن هذا القسم إ ث ن ا عشره دميه اثنان للمتكلم وهما ضعيفت وضعيفنا و خ م س ة للمخاطب وهما ضعيفت و ض ع و ي ب ت و ض ع ي ب ت و ض ع و ي ب ت وضعيفت وذوبنا و ب نفس ا طيب يعني ن ا ل إ ع ر ا ب ا ل ذ ي سبق معنا في أ ق س ا م الفاعل سوى أ ن الفعل إ ذ ا كان ماديا يقال مبني و ا ب وكذلك لهذه ا ل إ ض ا ف ة نقول مبني بالمجهول و إ ل ا فنفس الاعراب ا ل ذ ي تم في الفاعل يعني في أ ق س ا م انتقل المؤلف رحمه الله الى ن ت ق المؤلف الله ل رحمه إ باب المبتدا و ل إلى باب المبتدأ خ ب باب والخبر ا ل ت ا ب ت والرابع من ا ل أ س م ا ء ا ل م ع ف و ع ة هما المبتدا والخبر لكن ما هو المبتدا يجيب المؤلف رحمه الله بقوله المبتدأ هو المعفوح الاسم العائي عن العوامل ا ل ل ف ض ي ة إ ذ ا ا ل م ت د ا نعم, توفي. نعم. إذا لو أردنا توفي فلان نقول توفى الله فلانا توفى الله فلانا <تصفيق> نعم. في صوت ام عند أ ب ي ع م ا ن فقط نعم <تصفيق> نعم إذن المبتدا أ ل م ب ت د أ ق ل ن ا ما توافرت فيه ث ل ا ث ة شروط أ ن يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا أ ن يكون مرفوعا فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا بحرف أصلي أو و م ج ر اصلي أ ن يكون خاليا ً من العوامل ا ل ل ف ظ ي ة فلا يسبقه فعل ولا حرف فهذا فما هو المبتدا ر يجيب الشيخ رحمه الله والخبر الله رحمه المرفوع ل ل ا ا س م م ر فما و ع ا ل س ن د إ ل هو ع ل نقول ى هذا الخبر و ا ل آ خ ر يجب أ ن تتوافر فيه ث ل ا ث ة شروط أ و ل ا أ ن يكون اسما ثانيا أ ن يكون م ع ف و ع ا ثالثا م د ان يكون منسوبا إ ل ى المبتدا ل المبتدأ والخبر مثالهما الشيخ رحمه الله ن عرفنا فما رحمه نحو قولك يجب زيد قائم زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون نعم إ ذ ا فزيد ما إ ع ر ا ب ه ا زيد زيد مبتدع مرفوع نعم مرفوع بالابتداء و ع ل ا م ة رفعه الضمه ا ل ظ ا ه ر ة على آ خ ر أ ح س ن ت م قائم قائم قائم、مم. خبر نعم خبر, خبر مرفوع ب م ا ذ ا بالمبتدا أ نعم مرفوع خبر ب ل م ب ت د أ وعلامه ة ر ف ع ها وعلامة رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة في آ خ ر ه جيد الزيداني ما ع ر ا د الزيداني الزيداني نعم المبتدا جيد ممتدأ المنفوع من ابتداء طيب وعلامه رفعه ا ل أ ل ف ا ل ن ا ئ ب ة عن الضمه لماذا ل أ ن ه متناه والنون وهذه النون وهذه النون نع م عوض عن التنويف ن ي لاسم المفرط قائمني ل ا ش ل أ عرب خ ب ر منفوع ب المبتدا نعم الزيدونه ما عربوا ل ز ي د و ن ه ق ا ئ م و ن نعم المبتدا المنفوع بالابتداء وعلامه ة رفعه, رفعه الواو ا ل ن ا ئ ب ة عن ا ل ض م ة ل أ ن ه جمع المذكر السالم و ا ل ن و ن كذلك عوض عن التنويم في اسم المنفخص قائمون خبر نفس منفوح الإعراب بالابتداء نعم خبر سوى الى كم ي ل ق س م المبتدا كذلك نعم ا ل ق س م إ ل ى قسمين نعم إ ل ى قسمين نعم وفي هذين القسمين يقول المؤلف رحمه الله والمبتدأ ومضمار قسمان ظاهر فالظاهر ما تقدم ذكر يعني ا ل أ م ث ل ة التي ضرب لنا و ا ل م ض م ث ن اثنا عشر. عشر وهي أ ن ا ونحن و أ ن ت و أ ن ت و أ ن ت م ا و أ ن ت م و أ ن ت ن وهو وهي وهما وهم وهن نحن و قولك أ ا قائمون ح ن قائمون وما أشبه ذلك وما اشبه ذلك نعم اذا ض ر ب ل ن ا أ م ت ل ك ذلك أ ن ا ق ا ئ ن ما اراه انا أ ن ا انا ما ا ر ب ه ا نعم ضمير منفصل أ ن ا ضمير منفصل ها؟ مبني على السكون تمام مبني على السكون في محل رفع مبتدا نعم في محل رفع مبتدا, ها؟ محل رفع مبتدأ. قائم قائم ها؟ قائم خبر نعم خبر مرفوع بالابتداع تمام وعلامه رفعه ا ل ض م ة ا ل ظ ا ه ر ة على اخر جيد <تصفيق> نحن ما يعرف نحن نحن نحن قائمون نحن ها نحن ضمير م ف ص ل مبني على الضم نعم مبني على الضم في محل رفع مبتدع نعم مبني على الضم في محل رفع مبتدع أ ن ت أ ن ت ما إ ع ر ا ب ه ا أ ن ت ما اعراب أ ن ت أ ن ت أه؟, أه؟ في محلف المبتدا أ ن ت يعني بالنسبه لي أ ن ت تعراب أ ن وحدها وتا وحدها مم. تقول في أ ن ضمير منفصل مبتدا ن ب ن ي على السكون في محل رفع ت ا هذه التاء حرف خطاب حرف خطاب لا ن ح ل له من ا ل إ ع ر ا ب نعم ان ضمير منفصل من السكون في محل رفع مبتدا والتاء للخطاب تمام أ ن ت أ ن ت نفس ا ل إ ع ر ا ب نفس ا ل إ ع ر ا ب نعم أ ن ت م ا ا نعم لا لا لا, لا. <تصفيق> انتما نعم أ ن ت م ا ما اعرابها أ ن ت م ا نعم はあ。 التاء حرف خطاب لا محل لها من ا ل إ ع ر ا م ما أ ن ت م ا نعم الميم والالف أ ل ل ف ع م ة ع ى التتنية الميم ا ل ل و أ ع ل ا م ة على ا ل ت ت ن ي ة جيد نَا أنتُ نَا مَا انتم انتم انتم صحيح نعم صحيح صحيح تمام صحيح انتم نعم نعم ا ن د م ضرب منفصل مبني على السكون في محل رفع أَنْ في محل رفع م ن ت د أ ن على م يعني ع مذهب ابن اجرون على مذهب ابن اجرون نعم ي <تصفيق> انتم وت تو نعم وتو نعم حرف ق ط ا قطار لا محل له من الاعراب أ ن ت م وهذه الميم س ا ك ن ة والم ي م علامة, علامه الجمع م ا يعني جمع ماذا جمع الذكور جمع الذكور. أحسنتم、سنتم. أنتم نفس الإعراض نفس الإعراض الظكور والميم نفس نفس النون هذه النون حرف يدل على ماذا على جمع ا ل إ ن ا ث على جمع ا ل إ ن ا ث نعم ن هو هو كيف نعيب هو هو نعم. هو ضمان منفصل مبني على الفتح في محلها في ا ل م ت د ى جيد نعم. أ و كذلك نعم. هي نفس ا ل إ ع ر ا ب يتساوى ه و وهي نعم. <تصفيق> نعم نفسه ع م ن نعم تمام هما هما هما ما يعرف هما、م? هما نعم هما ضمير ها هو هو هو ضمير منفصل ها ضمير منفصل نعم ل ه ا ضمير منفصل في محله فعل م ب ت د نعم نعم الجواب هو مبني على الضم و ا ل م ي و ن والالف يقولون ع ل ا م ة التثنيه ة لا ع ل ا م ة التثنيه نعم طيب هم كذلك طيب كذلك مبني على الضم والنون م ش د د علامه على جمع ا ل إ ن ا ث بعد ب ذلك مر الشيخ رحمه الله إ ل ى الخبر إ ل ى أ ق س ا م الخبر وقال والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد الجار و ا ل م ش ه و ر والظرف والفعل مع فاعله والمبتدع مع مخبايه نحو قولك زيد في الداعي زيد عندك زيد قام أ ب و ه وزيد جاريته ذاهبة نعم إ ذ ا ينقسم الخبر إ ل ى قسمين مفرد وغير مفرد ا ل مثل ف ر د م ماذا زيد ق ا ئ م الزيدان قائمان الزيدون قائمون مفرد يعني كلمة واحدة. الغرفة نشيطة مثلا هذا هو المفرد التلميذ مجتهد نعم الغرفة واحدة يعني نشيطة هو هذا يقال فيها خبر مفرد لماذا ل أ ن الخبر ليس, ليس جارا ً ومجرورا ً ولا ضرفا ً ولا جمله والخبر غير مفرد أربعة أ ش ي المفرد ء ا ج ا ا ر و ل ا ي زيد في ا ل د ا ي نعم م ت ا م نعم الضرف تقول مثلا زيد أ م ا م الباب نعم أ و زيد عندك كما قال الشيخ رحمه الله والفعل مع فاعله تقول زيد قام أ ب و ه زيد قام أ ب و ه والمبتدا مع خبائه تقول زيد جائيته ذ ا ه ب ة يعني الخبر ج م ل ة ا س م ي ة الخبر ج م ل ة اسميه ة لاحظة خ どういうことですか جاريته ذاهبه ة زيد ي ج ا ت ذ اذا ه ب ة نعم إ إ ع ر ا ب زيد مبتدا مرفوع بابتداء و ع ل م ه ط ر ف ر الدم ا ل ض ا ر أو في آ خ ر جيد زيد جاريته مبتدأ ماذا؟ مبتدأ、تاني. نعم ثاني آآ مبتدأ تاني يعني زيد م ب ت د أ أ و ل نعم وجاريته م ب ت د أ تاني آآ م ر ف و ر وعلامه رفعه الضمه على التاء يقولون الضمه على التاء يعني جاريته مضعف نعم وهو الهاء مضاف إ ل ي ه مبني على الضم في محل رفعه ذاهبة. ذاهبه خبر خبر ماذا خبر المبتدا ا ل أ و ل أ م ا ل ث ا ن ي خبر ماذا نعم ، خبر ، يعني خبر ماذا خبر المبتدا ا ل ث ا ن ي تمام خبر المبتدا ا ل ث ا ن ي واين هو خبر المبتدا ا ل أ و ل و ا ل ج م ل ة ا ل إ س م ي ة أ ح س ن ت م و ا ل ج م ل ة ا ل إ س م ي ة في محل رفع خبر المبتدا ا ل أ أحسنتم و أو تقول ل كذلك، نعم، نعم جيد تقول زيد ق ا م أ ب و ه أبوه زيد قام أبوه. زيد قام قام أبوه نعم زيد عرفناها قامه ما يعرف قامه زيد ق ا م ة ق ا م ة في الماضي م ب ي على الفتح نعم قام أ ب و ه قام أ ب و ه نعم قام أ ب و ه طيب أ ب و ه ما اعرابها من الذي قام أ ب و ه نعم فاعل ت مغفور ا وعلامه رفعه الواو النائب عن الضمه جيد ل أ ن ه من الاسماء أ س م ء ا ل خ م ة أ ح س ن ت من ل أ س م ا الخمسه ة أ ب و لا عليكم يصلى الله أماكم الجواب وابوه مضاف、أه. والهاء مضاف اليه إلي. اين هو الخبر اين هو الخبر زيد قام ابوه الجمله الفعليه ة الجمله الفعلية. والجملة الفعليه في محل افع خبا نعم خبا زيد جيد نعم زيد عندك عندك زيد عندك جيد عندك طيب نعم طيب متعلق ب ا ل م ت د ا ن ع و يقولون هنا والخبر كيف هو والخبر شبه جمله ة والخبر ب ش جملة يعني من الضف أو الجار من الضرف او ل ج ا ر الجار م و ا ل م ش ه و ل ن عندك ا مثلا الضيار زيد زيد في أو فإنه هو الجواب خ ب ر هل ا ل م ج غ و ل وهو في الدار أ و هو الذي يتعلق به ا ل م ج غ و ل والجواب أ ن ا ل م س أ ل ة فيها ثلاثه اقوال القول الاول ل الخبر هو المتعلق به وهو وهو كائل إلى آخر. القول الخبر هو الجار المجرور الضرف الدار أو وهو في أو في عندك القول ا ل ث ا ل ث الخبر هو الجار والمشروع او الضف وما يتعلقان به و ي ع ل القول الصحيح هو القول ا ل أ و ل يعني الخبر المتعلق هو المتعلق به وهو كائن مثلا نعم كما قال ابن مالك و أ خ ب ر و ا بضف أ و بحرف ج ا ر ن ا و ي ن م ع ن ى ك ا ئ ن أ و استقر نعم واخبروا بضيف او بحرف ج ر ناوين معنى كائن او استقر <تصفيق> <تصفيق> ط ي بعد ب ذلك مر الشيخ رحمه الله إ ل ى باب العوامل العوامل د ا خ ل ة ل المبتدأ ى ل ل خ ب باب ع ا ا و ا ل د ا خ ل ة على المبتدا و ا ل خ ب ع نعم إ ذ ا ما ن ر ج ع الكلام إ ن شاء الله تعالى عن هذه العوامل إ ل ى ا ل ح ص ة ا ل م ق ب ل ة فالله ا ا ل م س ت ع نضاع ي ي أن من الوقت مع النط فنكتفي إ ن شاء الله تعالى بهذا القلق ن س أ ل الله جل في علاه أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م بخدمه ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ل غ ة ا ل س ن ة و أ ن يوفقنا ل م الدقائق يحبه ا ل تعالى يجعل ل ه ويضاه هذه وأن في ميزان حسنتنا جميعا و أ ن يجعلها ح ج ة لنا لا ح ج ة علينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد م ال صليت محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وال إ ب ر ا ه ي م إ ن ك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت استغفرك و أ ت و إليك و اليك س ل ل ا م ع م ورحمة وبركاته الله、وعكاد.